بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى اللات ذكرا Rahman waala al-ghosh istawa, laghu wa ma wa ma ma لفضيله in من لساني يفقه واجعل لي 122. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت يا ولقد مننا عليك مرة أخرى 110. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اشتركوا في القناة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 فلبثت سنين في أهل مذين ثم جئت على قدر أصطنعتك لنفس الذهاب أنت وأهوك في ولا تمنيع في ذكر ذهبائي. Thank <laughs> mas and love. The summer. Wegen de strijd tegen de strijd tegen فَتَعَلَّى فِي الْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُونَ And فتنازعوا امرا بينهم واسروا النجوى 117. ويذهبا بطريقتكم المثل 118. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح لي وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا سيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحره سجدا قالوا امنا أنكم في جذوع نخل، in 11. عبادي فارب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى لِلَّ عليه رَضَ بِي فتنا قومك من بعدك Oh. Oh Get them home. What? 118. فِيهِ مِنَ من الوعيد 119. تعال الله الملك الحق ولا تعجل وقل رب زدني علما فتعال ZANG EN إِنَّ لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال شكرا <تصفيق> وَأَبْقَى <تصفيق> أَفَرْأَيْتُهُمْ أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل ومن 129. وامر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك 120. لفضيله الدكتور